ثم ينبئهم بما عملوا يوم الْقِيَامَةِ إِنَّ الله بكل شيء عليم أَلَمْ تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه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 ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشتقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات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 إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأساءهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان.